أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيْمَ الْلِّؤَالِيَةِ رَبَّ سَجِدِيْ دَمِ الْلَّدْنِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِيْنَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخْذَ اللَّهُ وَلَدًا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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيل وهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جروزاً أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكحف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكحف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا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 لَن نَدْعُ وَمِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَقَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لولا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 قال ربكم اعلم بما لبثتم فباثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كحفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله لَهُ بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع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 NAMU BADDL LKLIMATIH WALAN TGEDD MEN DÚNH MULTHAHADÁ WAASBIR NAFSEK MAHALAZIEN YEDŏWON RABHUM BILGĀDÁT WALAŢŞIN YURİDŁون VUJHA WALA TAKDU AYINAK ANHUM TURİD ZİNTE LHAYAATI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 Inna aqtadna li al-ẓaliminna ran aḥātuhim surādikuhā, wa in yastghithu yuḡathu bi ma inka al-muhli yashul إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثيابا خضرا. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناق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 وَلَا فِي الرُّدِّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 ترني أنا أقل من كما لو ولد فعسى ربي أن يقتين خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها خصبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا واحيط بثمرها فاصبح يقلب كفيه على ما ان ثقف فيها وهي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 و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لقد جتمونا كما خلقناكم لقد جتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب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 a fettetekhizonho, a dzırrieteho, a olyá, a mizdön, és ők a kádó. Bicsel a zvalmin, bádlá. Mámá, áshettetekhizon, a kádó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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومودرين.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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِي أَحْقُبَ أَفَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ أَحْوَتَهُ مَا نَسِيَ أَحْوَتَهُ فِي الْبَحْرِ سَوَابَةً فَلَمَّ جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسِيتُ الْحُرُ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 إِنَّ عِندَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ هُدًى قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 بل طلقا حتى اذا لقي يا غلام من فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم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 استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.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 ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانه وكفره، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذل القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا Nagyon聲 executionja은 weight, 그리고 Adams Ele batakkuktyi azért, olla azért hogy adottáltú vala nyababbak � hozot. Megorod weekorátok ezekete meg a sab yapak voltak, és nagy odakosnek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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذل القرنين إن يقجوج ومقجوج مفسدون في الأم فَهَلْنَجْعَلُنَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّ مَا أَتُونِ زُبَرَ الْحَدِيدِ حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا Ó, هذا ujjmetum, من ربي jaj, جاء وعد ربي جعله udakka, wakana, وعد ربي jaj, وتركنا بعضهم يومئذ يموج في ujjdi, ونفخ في الصور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 أفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ يَتَخَذُونَ عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَمْ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلن يقوم لهم يوم القيامة وزنا. ذالک جزاء هم جهنم بما کفروا بما کفر واتخذوا آیات ورسل حزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلن يعمل عملا صالحا فلن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا